私たちはこの世の中の人たちにとってはありません。 صلميقاتهم لا أجمعين مولا يغني يوم شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله عزيز ا ل رحيم إ ن ش ج ر ة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إ ل ى سواء الجحيم ثم صبوا فوق ر أ س ه 「そっくり」 映画館の映画てみ و ي س ت ب ر ق متقابلين متقابلين كذلك كذلك وزوجناهم وزوجناهم بحورين ع يدعون فيها ب ف ا ك ي ة آ م ن ي ن لا يذوقون فيها الموت إ ل ا الموت ة ا ل أ و ل ى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فانما يسرناه بلسانك لعلهم, لعلهم يتذكرون فارتقب إ ن ه م مرتقبون